أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك اوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر, لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعي.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 فلذلك ذلك واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل الله من كتاب وامرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا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 وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ إِلَّا الْمَوْتَى فَهُمْ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ رَحُورٌ أَم يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فإن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 والكافرون لهم عذاب